أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَئِنِ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ إِذْ قَالُوا لِنَبِيِّ لَهُمُ بَعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ كِي سَبِيلِ اللَّهِ أَلَمْ قالوا لنبي له بعث لها ذلك تقاتل في سبيل الله قال هل عتيتم إن كتب عليكم الكتار ألا تقاتلوا قال سَيَأْتُونَكَ فَيَقُولُونَ قَاتِلْ وَمَا لَنَا أَنْ نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ وريليا نيارنا وابنانا فلما كتب عليه ملك قال تولوا الا قليلا منهم فلما كتب والله عليهم بالظالمين والله